بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرونكم من النساء مَهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعْ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 كما كبث الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين, وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا الله ونسوه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 الله ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوعا للنجوى ثم يعودون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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم اذا تناجيتم فلا تكنوا تناجو بالاسم والعدوان ومعصيه وسهول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون من نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا الله اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ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 أخذموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقا فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحمقون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جندا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 فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذرون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم القاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولائك في الادنين كتب الله لاغلبن انا ورسولي كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوان وََُّ مَن حَ الضَّ اللهَّ وَرسُونهُ وَلَكَان وَلَكَانوا أَبَ أَْ أَْ أأَدن أَ أَوْ إِخْوَانَهُم أَوْ عشيعتَهُم أولائِكَ كَتَبَ قُ بِنإمَانَ وَأَدهَهُ بِح يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ قُلَائِدِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم ادخَرَ اللَّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ أَوَّلَ الْقَرْيَةِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ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 ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على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 والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من رجلهم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 ألم إلى الذين نافقوا والله يشهد إنهم لئن لا تاتلَ الذينَ لا تَق يقولونَ لإقْوَالِ الذيينَ كَطَوا مِ أَنِي كتَادِ أُقْرِجُِم لإِن أُقْرِرجُِم لا نَقج نكمُم وَلا نطيع فيكمُمْ أحددًا أَدد وَإقوتلتُم ل صُرك واللههُ يَشحَد إ لَلكادون لِن أُقْرت ل يقجونَ معهُم وَلا إقوتِل لَا يَصُون ولئن نصرهم ليولنن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك لانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في حرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد, بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كفر فَلَمَّا كَثُرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون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 سلکون دلو شیو پود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 السَبِيلَ يَسقِطُونَ يَكُونُونَ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَدَّعُونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَ اتحم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير وقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا ذرا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَقَوْمِنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللهِ من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين تخروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم فقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدير ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم ان تضروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلواكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاء لا تهاجرات فانتحلوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا تخرجوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم واتوهم ما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 وَشركناَ للله شَيْئًا وَلا يَسرِفٌ وَلَا يسرِقُنَ وَلاَا يَزلينَ وَلاَا يَقتُ الْ نونادهُ وَلَا يأتِينَ بِبُتَان يتَرينَهُم بَي أيل وَأَوْجُلهِم وَل يعصينَةَ في موفِ فَذَا يَعم فبَا يَ وَاستَوْفِ لَهُ الله إِ الله غَفُ وَقين يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وغضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من أصحاب بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة مِنْ من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بسبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فِي جنات عدل ذلك الفوز العظيم اُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كما قال, كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم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 انتم انكم اولياء الله ان زعمتم انكم اولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قُلْ إَِّ المَوْوتَ ال الذيذ تَفونَ مِنْهُ فَإِهُ نَقكُمْ ثُمَّ تُ رَدُّونَ إ عاالِمِ غَيْرِ والالشَّهادَكِ فَيونَبُّكُم فَيونَبّكُمْ بِماَا قُنتم تَعمللُون ياأَُهََّينَ آمعملَلون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 فَاضْضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَإذاَا قِيلَ لَمْ تَعَلَ تعالَوا, تعالوا يَستَْوْثِ لَكُمْ رَسُول اللهِ لَْ وَروسَهُ وَرَأيتَهُمْ يَصُدّونَ وَهُم مُستَكبلِون سو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 يَقولونَ لا إرجعن إِ المدينَة لا يُقجََّ الأعزّ مِنْهَا الأدَل وَلِلَّ نِعِززَةُ وََِرسُوله وَِمُؤمنِنين وَلَّ العززة وَِرَسُوله وَمُؤمنينَ وَِمُنَافقينَ لا يعلمون يا أيّهَا الذي لا تُلْهِكُمْ لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِرُونَ يُثِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ, فيقول رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أجلها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 ذلك بان انه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد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 جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فيها ودكس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 والله إن يئسن من المحيض للنسائكم إن ارتبتم, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمى لأجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ويعظم لَهُ أَجْرًا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 وَإِن تَصرََةُم فَسَتُ رضِع لَهُ أُقْرى لفِقَدوا سَعَةٍ مِن سَعَتِه وَمنَنْ قُِر عَلَيْهِ رِزْبُوه فَلوفِقَ مِماا آتَ الله لا يُكَلِّفُ اللهَّ نَفْسًا إِلَّا مَاأَتَ سَيجعل اللهَّ بَعْدَ عُسِرر وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فداقت وبال امرها وكان عاقله امرها قسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رُسُلًا يَأْتُلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ بَيِّنَاتٍ مِّن يُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ خَالِصًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يَتَجَرَّى مِن تَحْتِهَا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 إن توبا الى الله فقد صرَت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وجبريل هو صالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ضهير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 وَمرَضَ اللهَّهُ مَسَ للَّرين آم مَ نُمررةَ فيِي العوون إِذ قالَاتَ رَّلِ لعدَكَ بيت فيجََّه إِذقالَالَ َبدّلِنِ لعدَكَ بَيتًا فِيجََّ وَنَججل مِ فِعوونَ وَعمل وَّن منِنَ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانفين